ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرقب اللهم احفظ بلادنا من كل سوء اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في ديارنا اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وَاخُذْ مِن ناصِيَتِهِ لِلْبِرِّ وَالتَّقْوَى اللَّهُمَّ وَفِّقْهُ لِهَدَاكَ وَاجْعَلِ الأَعْمَالَهُ الصَّالِحَةَ فِي رِضَاكَ وَهَيِّئْ لَهُ الْبِطَانَةَ الصَّالِحَةَ النَّاصِحَةَ الَّتِي تَدُلُّهُ عَلَى الْخَيْرِ وَتُعِينُهُ عَلَيْهِ اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم أسبغ على ولي أمرنا الصحة والعافية اللهم ارزقه الصحة والعافية اللهم ارزقه الصحة والعافية وولي عهده يا أرحم الراحمين اللهم فارج الهم وكاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم احفظهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنهم كيد الفجار وشر الأشرار يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم اللهم اعد علينا ومضانا مرات عديدة وكرات مديدة اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا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 اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا اللهم لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين ربنا عز جارك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 اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة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 وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صار اليه اللهم وارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه اللهم فرج هم المهمومين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 اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إننا نعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين